بسم الله الرحمن الرحيم 122. الحقة ما الحقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة 119. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 110. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 111. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 112. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 111. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 112. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقعت 111. وانشقت السماء فهي يومئذ وَالْمَلَكُ 112. والملك على أرجائها 113. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 114. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 114. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي 115. إني ظلنت أني ملاق حسابي 116. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 121. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 122. ولا يحض على طعام المسكين 123. فليس له اليوم هاهنا حميم 124. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا 119. بِمَا بما تبصرون وما لا تبصرون لَقَوْلُ إنه لقول رسول كريم 111. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون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 112. وإنه لتذكرة للمتقين 113. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 114. وإنه لحسرة على الكافرين 115. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم